إنه كان في أهله مسورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فليعد العبد عدته للقاء الله عز وجل اعلموا أنكم ملاقوا الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يدد إلا ما قدم وينظر أشأم منه أي أيسر منه فلا يدد إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يدد إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يدد فبكلمة طيبة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه الجامع العظيم ولقاءك حق فلقاء الله سبحانه وتعالى حق لا بد وأن يقع كل عبد يلقى الله عز وجل فردا كما قال سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وقال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم، أخرجوا أنفسكم، اليوم ترزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ بِئْتُمُونَا فُرَاضًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلْ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَأَى ظُهُورُكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَاعَاءَكُمُ الَّذِينَ ذَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي شُرَكَاءَ لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون فاستحضر هذا الموقف الهائل العظيم وأنت في وسط الجموع الهائلة الكثيرة من أول من خلق الله عز وجل إلى آخر واحد منهم إنسهم وجنهم قد اجتمعوا في صعيد واحد ونزلت الملائكة من السماوات تنزيل واحاطت بهم واجتمعت عليهم الأهوال ودنت الشمس من الرؤوس وصمت الخلق جميعا فلا تسمع صوت أحد يتكلم وإنما نقل الأقدام إلى أرض المحشر وإلى من ينادى عليه للقاء ربه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ينادى على العباد بعضهم ينادى عليه هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين صدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وينادى على بعضهم ليلقى كل منهم ربه يلقى كل واحد ربه سبحانه وتعالى كما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة فقال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك فيلقى أحدكم ربه فيقول أي فل أي يا فلان ألم أزوجك ألم أسودك ألم أذرك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع وأذرك أي أتركك تصبح رئيسا في قومك وتأخذ المرباع كما كانوا يفعلون في الجاهلية كان يأخذ زعيم القبيلة ربع الغنيمة يسمى المرباع فهو قد ربعهم أي أخذ ربع غنيمتهم في الحروب وكما يفعل كل من ترأس في الناس فإنه يأخذ من أموار الناس عامة ما يخص به نفسه إلا من رحمه الله عز وجل من أهل الإسلام القائمين بالقسط والعدل يقول أي فل أيا فلان ألم أزوجك ألم أسودك أجعلك سيدة ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع قال بلا قال أفظن أنت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فاليوم أنساك كما نسيتني نعوذ بالله ويلقى أحدكم رب فيقول أي فل أي فلان ألم أزوجك ألم أسودك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذارك ترأس وتربع أفظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول اليوم ساك كما نسيتني ويلقى أهدكم ربه فيقول له مثل ذلك فيقول يا ربي صمت وصليت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول اليوم نبعث عليك شاهدنا فيتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه فيختم الله على فيه أي على فمه ويقال لأركانه انطقي فتتكلم أركانه بما كان يعمل ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكنا وسحقا فعن كن كنت أناضل أجزاؤه هي التي تتكلم تشهد فخذه وتتكلم جوارحه كما قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فالله سبحانه وتعالى سوف يناجي كل واحد من الناس فيما بينه وبينه ويقرره على ما فعل والكفار والعياذ بالله يقررون ويعترفون بهم ويؤخذون إلى العذاب نعوذ بالله وكذا المنافق كما في هذا الحديث الذي يثني بخير على نفسه ما استطاع ويقول صليت صمت تصدق فإذا نطقت أركانه جوارحه بما كان يعمل ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن أي لجوارحه يدعو على نفسه يدعو على أجزائه التي شهدت عليه شاهده الذي يبعثه الله عز وجل عليه من نفسه فهذا عدله سبحانه وتعالى هذا المنافق الذي يغضب الله عز وجل عليه وذلك الذي يعذر من نفسه وأما المؤمن فقد ثبت حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يدني الرب سبحانه وتعالى عبده المؤمن فيلقي عليه كنفه أي ستره فيذكره بذنوبه فيقول أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر حتى إذا ظن أنه قد هلك فيقول الله عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيؤثى صحيفته بيمينه فيقول هؤم قرأوا كتابه فتخيل وتصور هذا الموقف الهائل العظيم والله لو كان ليس في أمر الآخرة من شدة إلا تلك اللحظة التي يتصور المؤمن فيها أنه قد هلك لأن الله عز وجل يذكره بذنوبه ويقرره بها ويعترف العبد بها حتى يتصور أنه قد هلك وما تظنون ما الهلاك هذا الهلاك الذي لا نجات بعده هذا عذاب النار الذي يتعذب الإنسان فيها بكل شيء في كل لحظة من لحظاته وفي كل جزء من أجزائه يتعذب بالنفس لهم فيها زفير وشهيق يتعذب بالطعام وطعاما ذا غصة وعذابا أليما غصة طعام ذا شوك يأخذ في حلق الكافر فيستقر فيضل في حلقه لا يستطيع ابتلاع ولا يستطيع لفظه يمسك بحلقه ذلك الشوك فلا يستطيع خلاصا منه يتعذب بالشراب شرابهم من حميم والعياذ بالله وسقوا ماء حميم فقطع أمعاءهم لا يذوقون فيها بردا ولا شراب إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا فالغساق هو ما يسيل من عيونهم وصديدهم وجروحهم في غاية البرودة وغاية النتن والعياذ بالله يشربونه نعوذ بالله من ذلك يتعذبون باللباس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 وذوق عذاب الحديق نعوذ بالله من ذلك والمقمعة حديدة عظيمة يضرب بها الفيل على رأسه فينقمع هذا في الدنيا فكيف مقامع الآخرة أترون ما معنى حتى يرى أنه قد هلك يعذبون في فراشهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين نعوذ بالله من النار فهذا حال المؤمن ولفظة المؤمن تدل على أنه كامل الإيمان الذي يؤتى كتابه بيمينه أي قد رجحت حسناته على سيئاته ولكنها لحظة هائلة حين ينادى عليه من وسط صفوف البشر فإن البشر يأتون يوم القيامة صفا وكلهم عار كما ولدتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلى الله حفاة عرات غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين ألا إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم تأمل هذا الحديث جيدا لتعلم أن كل أحد يحشر عاريا حتى الأنبياء يحشرون عراتا حفاة كما ولدتهم أماتهم ثم يكسى الأنبياء أولهم كسوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ألا إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم إذا لن يستثنى أحد لن يحشر أحد في لباس وإنما هم قائمون في أرض المحشر شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء كلهم صامت ساكت والملائكة قد أحاطت بهم ثم ينادى عليهم واحدا واحدا ويلقي الله سبحانه على المؤمن كنفه أي ستره ثم يقرره بذنوبه حتى يظن أنه قد هلك هذه اللحظة التي يظن فيها المؤمن وهو كما هو إطلاق الحديث كامل الإيمان الذي رجحت حسنته على سيئاته بدليل أنه قد أوتي كتابه بيمينه وأنه ينادي هاء مقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي أي أنه أيقن أنه ملاق حسابه عند الله عز وجل فهذا المؤمن حاله في تلك اللحظة فكيف بمن كان مفرطا وكيف بمن يعذب بذنوبه وكيف بمن يلقى في النار نعوذ بالله من ذلك أي فزع ينتظر العباد وأي هول يكون في يوم القيامة ولقاء الله عز وجل حق للمؤمن والكافر وأما الكافر فيلقاه لقاء العبد الآبق من سيده الغاضب عليه والعياذ بالله من ذلك فيراه رؤية يعلم بها أن الله حق وأن لقاءه حق ليست رؤية تكريم ولا تنعم بخلاف أهل الإيمان فإنهم يلقون ربهم ينظرون إليه وينظر إليهم برحمته سبحانه وتعالى ينظر إليهم نظرة يترتب عليها من أنواع الرحمات والكرامات والإنعام إلى أن يدخلوا الجنات ما لا يخطر ببال أحد ولم تسمع به أذن ولم تره عين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاعلموا عباد الله أنكم ملاقوا الله سبحانه وتعالى وأعدوا لرقاء الله عز وجل عدته فهي لحظات طويلة كم يبلغ يوم القيامة عباد الله من السنين وكم تساوي حياتنا بالنسبة له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة لنتدبر هذه الكلمة جيدا هذه الجملة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة من أيام الفراعنة يقولون سبعة آلاف سنة كم من الأجيال مرت وكم من الأحداث على الأرض وقعت لو قلنا هذه الأحداث الهائلة تمر على كم من السنوات تاريخ البشر المعروف لهم لا تجاوز عشرة آلاف سنة على أي حال من الأحوال وقد مرت بالبشر قبل ذلك سنون وقرون والله سبحانه وتعالى يخبر فقط عن يوم القيامة أنه خمسون ألف سنة فكم تساوي متع الحياة التي يتنافس الناس فيها والتي يقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض ويغتاب بعضهم بعضا وينم بعضهم على بعض والتي تقطع فيها الأرحام والتي يفسد من أجلها في الأرض نعوذ بالله من ذلك كم تساوي هذه اللذات المشوبة بالنغص والنكد لا تسلم لأحد لذة منها إلا ومعها ما يكدرها ولو لم يكن إلا الملل منها بعد حصولها لكفى به منغصا فما من لذة من اللذات إلا إذا نالها الإنسان شعر بالزهد فيها وعدم الرغبة فيها وحب التحول عنها وأما اللذة التي لا يتحول عنها المرء فهي في الجنة فقط إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قالذين فيها لا يبغون عنها حولا وأما لذات الدنيا فتذكر الطعام الذي تشتهيه وتحبه وأنت جائع إذا أكلت منه لقيمات شبعت منه قلت لا أستطيع الزيادة ارفعوه عنا لا نريد المزيد من كذا الشراب مهما شربت من شراب لذيذ لكن إذا شربت مرة ثم مرتين أو ثلاثا زهدت فيه الشهوة الجنسية لحظات ثوان معدودة يزهد بعدها الإنسان ويرغب في غيرها ولا يريد البقاء فيها كم تساوي لذة الملك التي يتعود أصحابها عليها بل يأتيهم من الكرب والغم والخوف والقلب والصراعات والنزاعات ما لا يتمتعون معه بشيء من أمور حياتهم هذه الحياة التي لا تخلو من ألم ولا بد فيها من شقاء وعنت بحكم وجودنا في الأرض فإن طروجنا من الجنة ترتب عليه شقاءنا قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى مع ما في الدنيا من لذات لا بد أن تكون مشوبة بالآلام والمتاعب والنكد والاختلاف الذي يؤدي دائما إلى ضيق الصدر وعدم شراحه اختلاف بين البشر حتى في الأسرة الواحدة يقع ذلك كله كم تساوي لذة الدنيا والإنسان إنما يبقى ثلث حياته نائما لا يشعر بشيء منها وثلثها الأخيرة منها ولو أمر ستين أو سبعين سنة قل على الأقل ربعها الأخير بعد الأربعين أو الخمسة والأربعين أو الخمسين تدب الأمراض إليه فيعاني منها أنواع المعاناة أمراض الشيخوخة كما يقولون لا يكاد يسلم منها إلا أفذاذ من الملايين وإلا فالأكثر تصيبه الأمراض والآلام وما بين ذلك أيضا طفولة مليئة بالبكاء أول ما يبدأ به الإنسان في الحياة يبكي ويظل يبكي وإن ضحك قليلا بكى كثيرا وطفولة لا يدرك معها أكثر لذات الحياة وبعد ذلك يبدأ متطلعا إلى المزيد دائما لا يستقر له طلب لا يرى أنه قد نال ما يريد الصغير يريد أن يكبر والكبير حزين على صغره الذي فات وشبابه الذي مضى وبعد و فراق وغير ذلك من أنواع الآلام هذه الستون أو السبعون سنة التي يقتل الإنسان نفسه من أجلها كم تساوي في يوم القيامة فقط وكم تساوي في أهواله العظيمة ولو قرننا هذه الحياة بفترة البرزخ فقط لكان الميزان لصالح ما بعد الحياة ولذا لا تكون الحياة الدنيا حياة يقول الإنسان يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي. قال عز وجل في يومئذ الله يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد لا يعذب مثل عذاب الله أحد ولا يوثق مثل وثاق الله أحد. أترى هذا الوثاق الذي يقيد به الأسرى وتعصب به أعينهم ويقيدون به خلف ظهورهم كم هو مؤلم؟ تخيل ما ذكر الله عز وجل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون هذه الأغلال ليست في الأيدي إنما هي في الأعناق مع الأيدي والأرجل فيؤخذ بالنواصي والأقدام تجمع قدمه إلى ناصيته في سلسلة واحدة قال عز وجل وَمَن من أوتي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا يا لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ يَا لَيْتَ الْمَوْتَ الَّتِي مَتَّهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُبْعَثْ يَعْنِي يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عني أو يقولها ذو السلطان الذين كان لهم سلطان هلك عني سلطانية خذوه فغلوه إذا قال الله عز وجل خذوه ابتدرته الملائكة أسرع من البرق يأخذون هذا الذي أمر الله أن يؤخذ خذوه فغلوه اجعلوا الأغلال في عنقه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه الناس يخافون أن يحبسوا في سجون يأكلون فيها ويشربون وينامون على أرض ليست بنار ويتغطون بغطاء ليس بنار ويلبسون ثيابا ليست من نار قال بعض السلف لو توعدني أن يحبسني في الحمام لكان والله أجدر بنا أن نخاف وأن نرعب من هذا فكيف وقد توعدنا أن يحبسنا في نار جهنم نعوذ بالله من النار ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلكوه ليس يقيد بها فقط بل يسلك أي تجعل السلسلة في فمه وتدخل في أمعائه حتى تخرج من دوره كهذه الطيور التي تذبح أو الشات إذا ذبحت وعلقت ويجعل فيها ذلك السيخ الحديد الذي يجعلها على النار فهذا الكافر تسلك فيه السلسلة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 ولا طعام إلا من غسلين وهو غسالة جروحهم والعياذ بالله لا يأكله إلا الخاطئون نعوذ بالله من ذلك أترون هذه الأهوال التي تنتظر البشر ما الخطر العظيم الذي هم لا يدرون عنه إلا من رحمه الله عز وجل فتدبر وتفكر وما يدريه ما هو على حقيقته لو تأملنا فقط ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأهوال التي تجعل الأنبياء خوفا من غضب الرب يقولون واحدا بعد واحد نفسي نفسي نفسي يقولها آدم عليه السلام الذي أسبد الله له ملائكته وكلمه قبلا وخلقه بيده وعلمه أسماء كل شيء وتاب عليه وهدى واجتباه ربه سبحانه وجعله نبيا مكلما. يقولها إبراهيم عليه السلام. يقولها نوح عليه السلام. ويقولها إبراهيم عليه السلام. صليل الرحمن. الذي وقف المواقف العظيمة. الذي أثنى الله عز وجل عليه. وإبراهيم الذي وفى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إبراهيم عليه السلام. يقول نفسي نفسي. اذهب إلى غيري. موسى عليه السلام الذي وقف في مواجهة فرعون وقربه نجية وكلمه تكليما يقول نفسي نفسي عيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا ولكن يقول لا أسألك إلا نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول أنا لها أي للشفاعة فانظر عباد الله في هذه المواقف العظيمة واعلموا أنكم ملاقوا الله ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق فهل ندرك حقائق هذه الأشياء هل نحن مؤمنون بها كما أخبر القرآن أكثر ما ذكرنا إنما هي آيات في كتاب الله الذي يقول كل المسلمين نحن نؤمن به قطعا ويقينا وصدقا نما نحتاج إلى أن نتدبر وأن نستحضر هذه المواقف الهائلة التي تنتظرنا حتى تصور الدنيا في أعيننا وحتى تحضر قلوبنا وترى كأنها ترى الجنة قد دخلها أهلها يتنعمون فيها والنار قد دخلها أهلها يتعذبون فيها وكأنه ينظر إلى عرش ربه بارزا وقد جاء لفصل القضاء بين العباد. الذينهم في عرصات القيامة في أرض عفراء بيضاء كقرص نقي ليس فيها معلم لأحد كرغيف الخبز المصنوع من الدقيق الذي يكون بياضه مشوبا بشيء من الصفرة وهذا معنى العفراء ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض قال عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فهذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمت لا ترى فيها ارتفاعا ولا انخفاضا لا ترى فيها واديا وهو العوج وهو الأرض المنطفضة ولا أنت رابية مرتفعة عن الأرض يذر الأرض قاعا أي أرض مستوية ملثاء صف صفة ملثاء لا ترى فيها ارتفاعا ولا انخفاضا لا ترى فيها واديا ولا رابية أرض مستوية يسمعهم الداعي وينفدهم البصر فهذا الذي يتضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق نسأل الله عز وجل العافية ونسأله عز وجل أن يدخننا الجنة وأن يعيدنا من النار وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه سبحانه وتعالى أقول قول هذا استغفر الله نعم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد يطلب الإنسان السعادة يطلب اللذة ويريد ما تشتهيه نفسه ولا لذة في هذه الدنيا تبقى بل كل شيء إلى زوال نعيمها إلى زوال وألمها إلى زوال وإنما العاقل من يطلب نعيم الجنة الجنة حق والنار حق أخبرنا الله عز وجل عن أهل الجنة عن كل شيء في نعيمهم وادخر الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب وشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصداق ذلك قوله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى جعل أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى وهو الزيادة على الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى وجه الله عز وجل قال سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فسره غير واحد من الصحابة والتابعين والسلف بأنه النظر إلى وجه الله عز وجل قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فوجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة فهي باسرة عابسة خائفة مرتعبة وجوه الكفاء تظن أي أيقنت وعلمت أنها يفعل بها ما يكسر فقار ظهرها سوف تقيد وسوف تحبس وسوف تدخل النار فتصيبه الفواقر التي تكسر فواقر ظهره هذه الفاقرة نعوذ بالله أما أهل الإيمان فإن وجوههم قد أتتها نظرة عظيمة من نظرتها إلى وجه الله وجوه يومئذ الناضره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 ولقاهم نظرة وسرورا إنما أتت النظرة للوجوه من نظرها إلى وجه الله عز وجل وإنما سرة النفوس لما علمت رضا ربها سبحانه وتعالى فهو فوق نعيم الجنة كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لأهل الجنة يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك ألم تبيضوا هنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار فأي شيء أفضل من ذلك فيقولوا حل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا وفي الحديث الآخر فيسألون النظر إلى ربهم فيرفعوا الحجاب فما أعطوا شيئا أخب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه فالله عز وجل إنما يكون النعيم نعيما بالقرب منه بالنظر إليه سبحانه بمعرفة العبد بأن الله قد رضي عنه بسماع كلامه الرب الرحيم سبحانه وتعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزوادهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم ربهم الرحيم الذي رحمهم تلك الرحمة الخاصة رحمهم في الدنيا بالهداية والتوفيق للإسلام ورحمهم في قبورهم بأن فتح لهم أبوابا إلى الجنان. ورحمهم في الآخرة بأن أظلهم في ظل عرجه سبحانه الرحمن الرحيم ورحمهم رحمة خاصة بأن سلم عليهم وكلمهم من فوقهم يقول سلام عليكم يا أهل الجنة فهذا الذي يسعد به الحزين وهذا الذي يأمن به الخائف وهذا الذي يكون به نعيم الجنة نعيما فإنه والله لو حصل ولا يحصل نعيم الجنة لأحد دون رضا الله عز وجل لا ما كان نعيما وإنما صارت الجنة جنة بالقرب من الله عز وجل وبرضاه سبحانه لأنها دار كرامته دار من رضي الله عنهم ورضوا عنه ولا تحصر إلا لمن أطاع الله عز وجل بتوحيده واتباع رسله وترك الشرك والكفر بما يعبد من دون الله الكفر بالطاغوت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 قال عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون وتأمل أنه بدأ أولا بذكر القرب من الله كما ذكرنا لأنه لا نعيم إلا بالقرب منه وإنما يتنعم بقربه عز وجل والنعيم المعنوي مقدم على النعيم الحسي والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم تلة من الأولين أي جماعة كثيرة من أول هذه الأمة على أصح القولين إن شاء الله وقليل من الآخرين من آخر هذه الأمة ففي كل قرن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سابق على سرر موضونة أي منسوجة بالذهب متكئين عليها متقابلين يقابل بعضهم بعضا لا ينظر أحدهم في ظهر أخيه أو في قفاء بل من شدة حبهم وتلاقيهم تقابل وجوههم وجوه بعض متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون أي مخلدون على هيئة الولدان لا يشبون ولا يهرمون ولا يكبرون في غاية الجمال كأنهم لؤلؤ مكنون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين أي من عين ظاهرة وهي الكأس التي فيها الخمر من عين جارية على أرض الجنة ليست في أخدود ليست في حفر كأنهار الدنيا هذه الأنهار تجري فيها أنهار الخمر وأنهار العسل وأنهار الماء غير الآسن وأنهار اللبن مثل الجنة التي أع المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من اللبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى لا يحتاجون لآلات لرفعها فهي معين أي ظاهرة معين على أرض الجنة ظاهرة سارية سارحة منكفة بنفسها لا تسير على الجوانب جوانب هذه الأنهار وحوافها قباب اللؤل وحصباؤها اللؤلؤ وترابها المسك الأذفر قال عز وجل يطوف عليهم ملدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصيبهم صداع كما تصيب خمر الدنيا أهلها الذين يشربونها ولا تزول عقولهم كما تزيل خمر الدنيا نعوذ بالله منها لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتقيرون ولحم طير مما يشتهون إن المؤمن في الجنة لا يتمنى الطير يطير يسرح في الجنة فيخر بين يديه مشويا فيأكل منه ما شاء ثم يطير حيث شاء الله عز وجل فاكهة لا تنقطع من كل فاكهة زوجان قال سبحانه وتعالى ولحم طير مما يشتهون وحور عين أي وعندهم حور عين أي ويطوف عليهم حور عين والأول أقرب أي عندهم خور نعين لأن المؤمن هو الذي يطوف على أهله قال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها ستون ميلا في السماء للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن لا يرى بعضهم بعضها تصور هذه اللؤلؤة في طولها في السماء وعرضها على أرض الجنة مثل ذلك وأكثر وأقل الله أعلم هذه ستون ميلا أي من هنا إلى أكثر من نصف المسافة بيننا وبين القاهرة هذا طولها فقط في السماء فكيف بما فيها من حجرات وقصور وأنواع النعيم واللذات وحور النعيم المرأة الحراء هي التي بياض عينها أنقى بياض وسواد عينها أفضل سواد وعين هي المرأة العيناء هي واسعة العين وهذا من جمال المرأة وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون أي المستور الذي لم تمسه أيدي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون ثم ختم الآيات بنعيم معنوي آخر لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيمها لا يسمعون كلاما باطلا لا فائدة فيه لا يسمعون إلا التسليم إلا سلاما سلاما أعلاه سلام الرب عز وجل كلاما منه لهم هو الرب الرحيم وبعد ذلك سلام الملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ثم سلام بعضهم على بعض وتذكر كم قيمة سلام النبيين والمرسلين عليك أن يسلم عليك الأنبياء والمرسلون لو سلم عليك بعض أهل الدنيا من أهل الوجهة فيها لسعدت بذلك ولو سلم عليك بعض الصالحين لسعدت بذلك فكيف بسماء السلام من النبيين والمرسلين ومن الصديقين والشهداء والصالحين في حب وود عظيم لا يرى مثله لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون فيها كلاما باطلا اللغو عذاب عباد الله اللغو يعذب به الإنسان يشقى به الغيبة والنميمة والكذب أنواع من العذاب الذي يعذب به الإنسان والإثم كل كلام فيه تأثيم يعذب به الإنسان فأهل الجنة قالون من ذلك لا يسمعون سبا ولا شتما ولا قذفا ولا فحشا ولا يسمعون إلا الكلام الطيب. لا يسمعون فيها لغوم ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود شجر النبقي المنزوع الشوك في صدر مخضود وطلح منضود شجر النوزي المنتظم في هيئة بديعة عند جمهور أهل التفسير وطلح منضود وظل ممدود شجرة. يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها وماء مسكوب أي على أرض الجنة كما ذكرنا منكف بنفسه وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة فيها نساء إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار كلما أتاها وردها بكرا لا تشتكي قبلها ولا يفتر ذكره فجعلناهن أبكار عروبا أترابا والمرأة العروب أي المتحببة إلى زوجها التي تتدلل حبا في زوجها وتظهر رغبتها في أترابا متساويات في سن في أعدل سن الشباب لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل ميحموم يحموم السموم الريح الحارة التي تدخل مسام الجلد واليحموم الدخان الأسود ليس ظلا وإنما هو عذاب والعياذ بالله وظل ميحموم يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين.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 فآكلون منها فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم أي الإبل العطاش المريضة التي لا ترتوي هذا نزلهم يوم الدين عباد الله بعد أيام تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الميران كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وصفضت الشياطين إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت أي سلسلة الشياطين فإذا فتحت أبواب الجنة راج الناس ورغبوا في أعمال أهل الجنة وإذا غلقت أبواب النار يترتب على ذلك صعوبة أو عدم ويل النفوس إلى أعمال أهل النار فاستغلوا الفرصة عباد الله ونسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى أن يبلغنا ليلة القدر وأن يوفقنا لصيام هذا الشهر وقيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا عباد الله اجتهدوا في استحضار هذه المعاني في القلوب فإن الإيمان بها ليس مجرد معرفة ولا مجرد تصديق مجرد عن انقياد وخوف ورجاء وحب لله عز وجل وإيقان بلقائه وانتظار ورجاء لذلك اللقاء من كان رجل لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب وارضا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودم الأعداء الدين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين والدعاة إليك في كل مكان اللهم انصرنا على القوم المفسدين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فجعل كيده في نحره وجعل تدميره في تدبيره وجعل الدائرة عليه يا رب العالمين اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا واسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك مطوعين لك رهابين لك مخبتين إليك أواهين منيبين تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا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 ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ذراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين أقول قول هذا وأستغفر الله ولكم عقيم الصلاة